وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصار من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب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 أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن ش نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسف من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا دبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَبَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهَ فَلَمَّا خَرّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ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 وأثل وشيء من سدر قليل ذلك دزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيل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 قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين قل لا تسألون عما أدرمنا ولا نسأل عما تعملون قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقُتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بل هو الله العزيز الحكيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا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 وَرَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُدْجِزُونَ إلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مِنْ النَّذِيرِ إلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالَهُ وَأَوْلَادَهُ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالَ سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ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 وقال الذين كفروا للحق لما داءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير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 إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجر يا إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يخذف بالحق علام الغيوب قل الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أظل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إليه ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويخذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين مَا يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل